الف لام ميم را تلك ايات الكتاب والذي يغوز ليليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير اماد ترونها ثم استوى على العرش وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زوجين اثنين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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِذْ تَأَجَّبَ فَجَّبُوا قَوْلَهُمْ أَيِذَا كُنَّا تُرَابًا أَيَنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَوَّلُونَ فِي عَذَابِهِمْ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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ مَّآدَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء وكل شيء ينادى بمقدر عالم العيب والشناده الكبير المتعال سواء منكم من سر القول ومن جلى ربه وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَةٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ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 وَهُمْ يُجَادِلُونَ في وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ المحال دَاعَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ يدعون دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَيْنِ الْمَاء إِلَى يَبْلُغَ وَفَاهُ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 قل فاتخذتم من دونه اولياء الا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الانا والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركا خلقوك خلقا فتشابه الخلق عليهم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 كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذاب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربي محسن والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ومثله هؤلاء افتدوه به اولىك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المصير افمن يعلم انما اوزل اليك من ربك الحق كمن وما انما يتذكر ولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به اي وصلا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَيْرِ أَشْكٍى وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّةٌ يَدْخُلُونَهَا رحمنا بايهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين يقضون عد الله من بعد ميثاقه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 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ الله يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك رسلنا في امتي قد خلت من قبلها امم قد خلت من قبل يا امم لتتنو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متوب ولو ان قرانا سيرت بين الجبل وقطعت بين الارض وكل مبي الموت بل لله الامر جميعا افلم يياس الذين امنوا ولو يشاء الله لاد الناس جميعا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 أفَمَن هو كافرٌ على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاءَ أكل سموم أم تنبؤونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زُيِّن للذين كفروا مكرهم وصد عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد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 تِلْكَ الْعُقْبَى لِلَّذِينَ اتَّقَوْا وَالْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتُوا إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا قُل انَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ يَدْعُ وَإِلَيْهِ الْمَعَادُ وَكَذَلِكَ أُنْزِلَ عَلَيْكَ حُكْمًا رَبِّي وَلَيَنْتَهِيَنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا هَوًى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 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُّوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَتِلْ أَرْضَنَا نَقُصُّهَا مِنْ أطرافِهَا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 ومن عنده علم الكتاب